ربنا الحمد لله تعالى نحفظه نستعينه ونستغفره واعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهديه له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخير وشر الأمور محدثاتها وكل محدثت من بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا مبارك فيكم ونفع بكم وتبوأت من الجنة منزلة وقد انقطعت عن الغرفة فترة وذلك بحسب أو بما قيل لي بأن الدورة توقفت فلم أدخل يعني منذ فترة، فكلمني أخي الفاضل وقال لي أن الدورة وعيدة مرة أخرى، فإن شاء الله تعالى نسير فيها بيد الله تبارك تعالى بدون قطعة، وكان الموعد إن شاء الله تعالى اليوم على شرحي. منظومة غرامي صحيح لالناضم الإشبيلي ناضمه هل الإشبيلي أبو الفرح أو ابن فرح الاشبيلي رحمه الله وتكلمت في المرات الماضية عن مقدمة حول هذا العلم العظيم وهو علم الحديث وكيف نشأ و كان من المفترض أن تكون المحاضرة التي تليها في منهج أو في ترجمة المصنف أو الناظم وهدف هذه المنظومة وقيمتها عند أصحاب الحديث ف وعليكم السلام ورحمه الله فالناظم رحمه الله هو ابن فرح الاشبيلي شهاب الدين ابو العباس وهو نزيل دمشق كان محدثا فقيها شافعي المذهب ولد في سنه 25 و600 وتوفي في سنة 99 و 600 وتتلمذا على الشيخ أو شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام والشيخ الكمال الضرير وغيرهما بالقاهرة ثم ذهب إلى دمشق وأخذ عن عمر الكرماني وخلق وقال الذهبي رحمه الله وأقبل على تحرير المتون وفهمها فتقدم في ذلك وكانت له حلقة, حلقة, حلقة إملاء حلقة إملاء في جامع دمشق يقرأ فيها في فنون الحديث <تصفيق> قال تقي الدين السكي حضرت مجالسه وأخذت عنه ونعم الشيخ كان سكينة ووقارا وديانة واستحضارا مات ودفن بتربة أم صالح شرح منظومة خرامي صحيح لابن فرح الهشبيلي في علوم الحديث وله مصنفات منها شرح الاربعين طيب في صوت ان شاء الله قلت أنه له مصنفات منها الأربعين النووية ومختصر خلافيات البيهقي في الخلاف بين حنفية والشافعية وهذه المنظومة التي بين عيدين منظومة القاب الحديث أو القاب الحديث المعروفة بالقصيد الغرامية وقبلها أهل العلم وهي منظومة كما قال مشايخنا أن البيقونية أفضل منها وتسمى منظومة ألقاب الحديث أو منظومة الغرامية صحيح أو منظومة الغرامية وهذه المنظومة اعتنى بها بعض أهل العلم، منهم الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي شرحها، ومنها أيضا شرح لابن جماعة رحمه الله، ومنه شرح أيضا للسفاريني الحنبلي. ومنهم ايضا اخر شرح المتأخر وهو محمد الامير المصري في اواخر القرن الثاني عشر وشرح هذا مضبوح وهناك شروح كثيرة جدا على هذه المنظومة وكما قلت ان البيقونية افضل منها في شيء وان كانت البيقونية ليست مكتملة وعليها كلام ولكن بالنسبة إلى هذه فالبيقونية أفضل منها من حيث أن البيقونية تأتي بالمصطلح وحده أي معناه أما هذه فتأتي بألقاب الحديث فقط لذلك أطلق عليها منظومة القاب الحديث منظومة القاب الحديث فإن شاء الله تعالى سنسير فيها بشيء مبسط حتى نسهل على الإخوة والأخوات فهم هذه المنظومة وتكون بابا إن شاء الله تعالى لفهم علم المصطلح وإن كانت يعني قلت بأن أشرحها أفضل لاني اشرح البيقونية في غرفة اخرى فلو جمعت بين الشرحين ستفقد الفائدة لكن لما يكون هناك شرح وهناك شرح اخر لمتن اخر فهذا يكون فيه افضل وان شاء الله تعالى ساتكلم ايضا كما ابين في البيقونية من كلام ورد وإضاح إن شاء الله تعالى نعم قال المصنف أو الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ورامي صحيح واروجى فيك معبلو وحزني ودمعي مرسل ومسلسل هو بدأ أولا بالبسملة بدأ بالبسملة كعادة أهل العلم في البداءة بالبسملة لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك في الكتاب أولا في كتاب الله تبارك وتعالى وهي البسملة بضع من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يبدأ بالبسملة في رسائله فكان هذا الأمر بالبداءة سنة عند العلماء وليس المعول على الحديث الطعيف الذي جاء في البداية بالبسمة وهو كل أمر ذي لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أبتَر أو أجزم أو أقطع فهذا حديث ضعيف ضعفه أهل العلم ولا يرتقي إلى الحسن فكلها أو كل طرق الحديث طرق الحديث ضعيفة ونرى الفقهاء و الأصوليون وأصحاب القراءات وغيرهم يستدلون بهذا الحديث بالبداءة كما ذكر بذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في في الشاطبية وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا فالعبرة هنا بالكتاب والسنة والسنة هنا ثابتة إن شاء الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بها في رسائله البسملة جار ومجرور بسم الله جار ومجرور وبسم الله معناها أبتدئ بكل اسم لله تبارك وتعالى وهنا نعم البسملة كما قلت جار ومجر فعندما تقول بسم الله معناها ابتدئ بكل اسم لله تبارك وتعالى في فعل هذا وكان التقدير فعلا مؤخر تقدير هذا الفعل أو هذا الكلام مؤخرا فتقول مثلا بسم الله أكل بسم الله وذاكر، بسم الله أصنف بسم الله أنظم بسم الله أمشي وغير ذلك من الأفعال فجعل الفعل مؤخرا أو مستترا لأنه فيه أنك تبدأ بكل اسم لله تبارك وتعالى في كل شأنك فكانت تقدير مؤخرا فعلا مؤخر مناسب للمقام فعل مؤخر مناسب للمقام بسم الله الله هنا علم على الباري هو اسم لله تبارك وتعالى لا يتسمى به احد غيره وهذا توحيد الالوهية وقيل بعضهم واختاره الامام سبوي انه اسم مشتق من اله اله اله فكان الإله ثم حذفت الهمزة وأضغمت اللامين وأصبح الاسم الله عليكم السلام ورحمة الله وإياكم فأضغمت اللامين وحذفت الهمزة للتسهيل فكان الله وهو كما قال سبويه أعرف المعارف على الإطلاق. أعرف المعارف على الإطلاق. فهنا قلت أنه مراد به توحيد الألوهية الذي به يحيى الناس وخلقوا من أجل هذه الكلمة وهي التوحيد. بسم الله. ألم هنا للاستغراق أي كل اسم لله تبارك وتعالى فتجمع جميع الأسماء وقيل أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى اختاره كثير من أهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن والرحيم اسماني لله تبارك وتعالى مشتقان من صفة الرحمة الرحمن بعباده في الدنيا الرحيم بالمؤمنين في الآخرة فالله تبارك وتعالى رحمن رحيم ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة في أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته الصحيحة من أسمائه وصفاته من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. بخلاف الذين خالفوا أهل السنة في الصفات والأسماء. فهذه الآية أو هذه البسمة يستحب أن يبدأ بها الإنسان في كل أموره. سواء كان يأكل أو يلبس أو يمشي أو ينام أو يستيقظ أو يجامع امرأته أو يفعل أي شيء يبدأ بالبسملة فهي فيها بركة بسم الله الرحمن الرحيم ولو تكلمت عن البسمة التي لفرضنا له لها لها محاضرات لما فيها من أمور يجب على كل مسلم و مسلمة أن يتعلمها هذه الأمور نعم والمنظومة هذه بدأ النظم فيها بالبسملة كعادة اهل العلم واهل العلم يبدأون المصنفات بالبسملة او الحمدلة مع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الناظم هنا بدأ المنظومة دخولا في الموضوع بدون ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصلاة والسلام إثباته كتابة في المصنفات سنة، وربما يعتذروا. وعليكم السلام والرحمة. لهذا. الناظم في أنه كان يريد أن يبدأ في الموضوع فنظر سريعا فتكلم في الموضوع دون مقدمة فدخل في منظومته دون مقدمة يقول الناظم رحمه الله غرامي صحيح والرجى فيك معضل والغرام بقوله غرامي صحيح هو الحب الملازم لصاحبه ومنه الغريم وهو الدائن الملازم للمدين كما تقول في بعد التشهد اللهم نعوذ بك من المأثم من المأثم والمغرم من الإثم والدين تستعيذ بالله تبارك وتعالى في كل صلاة بعد التشهد ومنه قوله تعالى إن عذابها كان قرامة أي ملازما ملازم للمعدب أو المعدب ملازم للمعدب ملازمة تامة ويأتي نفعل الله والغراب هنا الحب الشديد فيبدأ شيئا فشيئا ثم يزداد ويصل الى الذهن وعلى اللسان حتى يصل بالعبد الى انه يصبح عبدا لغير الله اعادن الله يكم وعليكم السلام ورحمه في الغرام محرم الذي يؤدي بالانسان الى ذلك فهو حب شديد ليس حب فقط وانما حب شديد ملازم لصاحبه اذا استمر معه تفرع كالشجره في ذهنه وخرج على لسانه بعباراته فربما أوقع صاحبه في عبادة غير الله فحرمه وهو تكلم هنا الناظم رحمه الله بقوله غرامي صحيح و يعني لا أريد أن أشرح عبارات خارجة المراد من فهم المصطلحات وإنما لتوضيح المعنى فقط لتوضيح المعنى فقط وفي نهاية المنظومة سنرى أنه يخاطب رجلا اسمه إبراهيم على أرجح الأقوال. ف سنتكلم عنه إن شاء الله في نهاية المنظوم. فقوله غرامي صحيح الصحيح هو نوع من أنواع علوم الحديث وهو أعلى مراتب الحديث وأشرفها وأشرف مراتب الحديث. فقوله صحيح الصحيح هنا يطلق على الأجسام. تقول رجل صحيح وضده رجل سقيم أو مريض وأيضا يطلق عند أهل الحديث كما هو معروف بالحديث الصحيح بالحديث الصحيح فالحديث الصحيح له شروط عند أهل الحديث ونتكلم عن شروط المصطلحات عند أهل الحديث لا عند غيرهم لأن الأصوليون دخلوا في هذا العلم فتكلموا في مصطلحاته فغيروا وكما قال العراقي رحمه الله في ألفيته وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى فالصحيح له خمسة شروط نعم نعم لمية ابن فرح البشبيلي فالحديث الصحيح له خمسة شروط منها ثلاثة ثبوتية واثنين منتفيان ثلاثة ثبوتية واثنين منتفيان إذا توفرت في حديث هذه الشروط حكم له بالصحة وإذا انتفى أحد هذه الشروط حكم عليه بما يعرف عند أهل الحديث فالصحيح في أصح أقواله وهو المعروف عند أهل الحديث ما اتصل إسناده بنقل العدل الضبط لن أقول تام الضبط الآن لأننا سنفرخ بين الحديث الصحيح لذاته ولغيره بعد قليل، فلذلك يطلق أهل العلم لفظه أو لفظهم الضبط بدون إثمام للصحيح عموما فإذا غيروا بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره أتم الضبط. يقال في الصحيح بأنه اتصل إسناده بنقل عدل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة لذلك قال العراقي رحمه الله في الفييتة الأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفوادي مثله من غير ما شذوذ وعلة قضيحات فاتودي هذا تعريف الصحيح عند اهل الحديث فله خمسة شروط ولا بد من توافر هذه الشروط في الحديث حتى يحكم له بالصحة اي تعريف تعريف الذي قلته ام للعراقي التعريف هو ما اتصل إسناده ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علّة وسوف يفصل إن شاء الله تعالى في كل مسألة هذا الصحيح يعني قد شرحته قبل في دورة موسعة في علم الحديث شرحته في مجالس كثيرة الصحيح فقط ما أذكر خمسة أو ست مجالس لأنه متوسع جدا لكن إن شاء الله تعالى سأحاول أن أيسر من هذا الأمر حتى يعني يكون فيه خير إن شاء الله تعالى لنا ولكم جميعا نعم. لذلك أكد العراقي على هذا التعريف وقال فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي نعم نعم برد الله هذه الشروط الثابتة للصحيح التي تعارف عليها أهل المصطلح وهذه الشروط ننظر فيها ونخرجها من التعريف وهي خمسة شروط عليكم السلام عليكم اتصال السند عدالة الرواه ضبط الرواه عدم الشذوذ وعدم العلة هذه شروط خمسة فالاتصال معناه هو أن يتحمل كل راوي الحديث عن شيخه بطريقة من أحد الطرق أو من إحدى الطرق المعتبرة وكما سنعرف إن شاء الله تعالى أن لأدوات التحمل هي كم أحد يعرف كم أدوات التحمل يعني حتى لا أحد ينام هناك عند أهل الحديث أدوات للتحمل وأدوات للأداء هناك عدد لأدوات التحمل التي بها يكون في أعلى درجات التحمل وفي أدنى درجات التحمل أحد يعرف؟ لا أدوات التحمل ثمانية تبدأ من السماع من الشيخ وتنتهي بالوجاذة وسنمر عليها إن شاء الله تعالى قريبا فعلى درجات, درجات الجاذة أو التحمل السماع من الشيخ السماع من الشيخ فالاتصال هو أن يتحمل الراوي الحديث إما سمع الحديث أو قرأه أو جلس في مجلس يسمع فيه أو غير ذلك من أدوات التحمل أخذه بطريقة معتبرة عند أهل الحديث نعم فهذا يكون الاتصال هذا يكون الاتصال لذلك بعد ذلك إن شاء الله تعالى لما يأتي علينا المنقطع سنعرف الفرق بين المتصل والمنقطع ونعرف أن المنقطع ي, ي, ي يجعل الحديث المتصل فيه رد فيه رد عليكم السلام ورحمة الله فأعلى هذه الأدوات السماع من الشيخ أو من لفظ الشيخ أن يتكلم الشيخ بالحديث وأسمع الطلاب منه أو الرواه ثم القراءة على الشيخ ثم الإجازة ثم المناولة ثم المكاتبة ثم الإعلام ثم الوجادة ثم الوصية نعم يعني ليس يعني أنا قرأتهم الآن ولكن ليس موعدهم الآن في الكلام. فإن يكون متصلا أدوات التحمل أولا القراءة أو السماع من الشيء. لأن بها يتحمل بها الراوي الحديث فجعلت آداء لتحمل الحديث لأن كثير من أهل العلم يعرفون أن هذه صنعة حديثية لا يتقنها إلا من سار فيها وجهد نفسه وجعلها كصنعة فهذه أدواته التي يتحمل به الطرق لها معنى آخر عند أهل الحديث الطرق لها معنى آخر عند أهل الحديث فالطريق يوصف به المت السند تقول جاء من طريق محمد بن أسلم أي من سنده إلى هذا الحديث لذلك المصطلحات مهمة جدا عند المحدثين المصطلحات مهمة جدا عند المحدثين ولا مشاحف للصلاة إلا فيما نبه عليه العلماء فأول شيء السماع من لفظ الشيخ أو السماع من الشيخ ثم القراءة عليه ثم الإجازة ثم المناولة ثم المكاتبة ثم الإعلام ثم الوجادة ثم الوصية ولا تاسعة لهم فهذا يكون فيه اتصال السند يقول حدثني شيخي اجازة حدثني شيخي مكاتبة قرأ علينا شيخنا قرأت على شيخنا حدثني اخبرني وغير ذلك من الأدوات التي يراد بها التصريح بالسماع والقراء أما غير ذلك من الأدوات التي فيها عدم جزم كعن وأن وقيل وقراء يقال وغير ذلك فهذه كلها يبحث وينظر فيها في إثبات الاتصال وسيأتي الكلام إن شاء الله طيب يعني هو ليس الوقت الآن لهم ولكن الوجادة هو أن يجد الراوي كتاب فلان فيرويه مسندا اليه ويكون مثلا هذا الشيخ اجاز اهل مصره فياخذه منه او ياخذه بعد ان وجده ويحدث باسنيده اما المناولة فهو يناول كالشيخ كتابه و. أحدث به مناولة وهذه الأدوات تذكر في الإجازة هذه الأدوات تذكر في الإجازة إن كانت مكاتبة أو كانت مجا... مناولة أو إن كانت إجازة فقط مجردة أو إن كان سماعا أو غير ذلك نعم أدوات السماع هذه كلها مقبولة ولكن تدرج في الأهمية وفي العلو وفي الفضل على بعضها البعض، فليس السماع من الشيخ كالوجاده أو الوصية أو غير ذلك. ويعني العراقي رحمه الله له فصل في الإجازات وشرحها السخاوي رحمه الله وجاء ب كلام لأهل العلم في شرحه شرح الألفية فهو طيب ورائع جدا نعم. فالاتصال مهم جدا لقبول الحديث وهذا أول شرط من شروط الحديث الصحيح هنا نتكلم عن الصحيح بإطلاق لم نقيد بأنه هذا صحيح لذاته أو صحيح لغيره وسأبين ان شاء الله تعالى بعد قليل أن يكون متصل السند والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن والمتن حكاية السند أو كلام الذي يراد فهمه كمثلا نقول حدثنا أو مثلا روى الترمذي من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو من حديث سليمان بن حرب عن مالك عن نافع عن ابن عمر على ما أذكر الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله من ساجد الله يعني نضرب مثل بهذا نقول أن هذا السند عن فلان عن فلان مالك عن نفعية عن ابن عمر مثلا هذا هو السند يسند القول لغيره الراوي يسند القول لغيره فيقول حدثني فلان فهو يسند هذا القول لغيره والمتن هو قول النبي او فعله او تقريره الذي ينقله الصحابي او ان كان قول الصحابي او قول التابعي فهو يسمى متن ايضا بخلاف المتن المعروف في معناه عند اللغويين أو عند اللغة أهل اللغة الذي هو كلام مختصر يحتاج إلى شرح هذا ليس معناه المراد الآن وإنما الآن هو حكاية السند صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فالاتصال السند مهم جدا لو روى زيد عن عمر ولم يتقابلا فرد الحديث لأن هناك انقطاع فسمي انقطاعا أما لو حدث إسلام عن أحمد وهما قريبين والتقيا فهو يقبل الحديث وسأتي أيضا إن شاء الله على الكلام على شروط البخاري ومسلم والكلام حول هذا ما فهمت أخي إذا كان الانقطاع في أي مرتبة يكون الحديث الانقطاع يندرج تحته كثير الانقطاع يندرج تحته المرسل المعضل المعلق وغير ذلك فالانقطاع هو أي سقط في أي مكان في السند بعرفه أو فقسمه أهل العلم لغير ذلك منهم المرسل المقطوع الموقوف غير ذلك فجعلوا المعلق المرسل وغير ذلك نعم من اقسام الضعيف الا اذا كان هناك عاضد له او جاء الحديث من وجه اخر صحيح او جاء هذا السقط فعرفت من رواية اخرى ان هذا الرجل الفلاني هو الذي سقط وكان ثقة يقبل أما إن كان ضعيفا فلا يقبل وهذا الذي يحدث في التدليس عندما يسقط كافة التدليس المستسوية يسقط الراوي شيخ شيخه الضعيف ويروي مباشرة بإسقاط شيخ شيخه الكلام موقوف على الصحابي كما سيأتي الحديث ان شاء الله تعالى على الحديث الموقوف فهناك موقوف حكما الذي فيه كلام الصحابي وفيه القول عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي قاله وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يستشهد لكلامه بفعل للنبي او انه من المبشرين بالجنة العشرة او من كبار للصحابة مثلا فكلامهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فهو يعتبر موقوفا اصلا وحكما ومرفوعا حكما ومرفوعا حكما هكذا بين أهل العلم وسأبين إن شاء الله تعالى في حينه فهذا هو الاتصال فإذا جاء في انقطاع سقطت الروايط هناك أيضا العدالة والضبط العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة وجاء في معنى العدالة كثير ولكن هذا المعنى معروف عند أهل الحديث الملكة, الملكة هذه التي تكون داخل الإنسان تحمله دائما على ملازمة التقوى المرؤة فيجتنب خوارم المرؤة والفزق وغير ذلك فمن التصف بالعدالة قبلت روايته لذلك كان أهل العلم في تصنيفهم لكتب الجرح والتعديل يبينون حال الرواة إن كان هذا حاله تقبل روايته أم لا وهذه من حيث العدالة, من حيث العدالة والضبط لذلك كان هذا الامر فيه كما قال شعبة دعنا نغتب في الله ساعة فكانوا تكلمون عن احوال الرواه من حيث انه هذا كذاب، هذا مبتدع هذا رافضي هذا زنديق هذا كذاب يتكلم بدون وعي وغير ذلك فالعدالة مطلوبة والعدالة في جميع طبقات السند وفي الحديث الصحيح والحسن أيضا الحسن يشترط فيه العدالة وكما سنبين بعد ذلك المغاير بين الحديث الصحيح والحديث الحسن ثم الضبط والضبط هو الحفظ الضبط الحفظ والحفظ هنا المراد به إما حفظ صدر أو حفظ كتاب أي ضبط صدر أو ضبط كتاب فحفظه في صدره أن يحفظ الحديث بحيث يؤديه متى شاء بحيث يؤدي هذا الحديث الذي حفظه متى شاء فهذا حفظ الضبط وحفظ الكتاب بأنه يصون كتابه من عبث الورقين وغير ذلك من الأمور التي ربما تؤدي بضياع كتابه أو احتراقه أو تغييره فهذا هو حفظ الكتاب فنرى كثيرا يقول حدثنا فلان من كتابه حفظا من كتابه ولهم في ذلك أمور يعرف بها هل هو يصون كتابه فعلا أم لا يحفظ ما في كتابه فإذا قرأ في كتابه مرة وأبدل عليه شيء أو غير في كتابه شيء وقرأ في مرة التي تليها ما عرف فهذا يحكم عليه بالضعف أما الذي يحفظ كتابه بحيث أنه كلما قرأ فيه لا يتغير شيء فهذا يقبل فالضبط مهم جدا في الصحيح ويختلف في الحسن كما سيتعرفه كما قال العراقي رحمه الله عن هذين الشرطين أجمع جمهور أهل أجمع الجمهور آئمة الآثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا. فهذا كلامهم عن الضبط والعدالة. فهذه شروط ثبوتية تثبت لا بد من ثبوتها. لا بد من ثبوتها حتى يتيقن سلامتهم أو سلامة الحديث من الضعف. وبقي شرطين منتفيان، أي لا بد أن ينتفي هذين الشرطين من الحديث حتى يحكم له بالصحة. وهم الشذوذ والعلة. الشذوذ والعِلَّة، وهذين القسمين من أقسام الحديث لهما كلام كبير، والشذوذ من العلل يقال حديث حديث معل، وخطأ من قال حديث معلل، فأهل العلم وأهل اللغة. يقولون هذا حديث معل وليس معلل نعم الفرق في أنه من ناحية العربية أن المعل هو الصحيح المعل حتى لو جئنا بمعناها وقلنا هذا نعم ومعلول أيضا نعم هذه من جهة اللغة نعم. طيب خيرا ان شاء الله تعالى طيب نؤجل ان شاء الله تعالى هذا القسم والعلل في المرة القادمة ان شاء الله تعالى لان الوقت تأخر بارك الله فيكم اه جميل. وياكم نفع الله رحبكم جميعا كل يوم ان شاء الله تعالى هناك مجال السماع والدروس تبدأ من الثانية من العاشرة بتوقيت نصر ان شاء الله تعالى في هذه الغرفة ان شاء الله تعالى طيب الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله التي تتم به الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته